hope the أعيش بهواكي ومت في هواكي وأقول فقهات وأنا بعد اللي أنا حسيته معاكي ما بيكفيش العشق سعاد حبك علمني أعيش بهواكي ومت في هواكي وأقول فقهات وأنا بعد انا حسيت معاكي ما بيكفيش العشق السا اه كنا ليلتي كنا ليلي من هوانا سنين يا كهر الايام عدو بينا و احنا مش حاسين وخلصني العمر اغاني وأنا لو خلصت الحب معاك هيرجع قلبي يحبك تاني حبك غير للدنيا فعيلي وخلصني العمر أباني وانا لو خلصت الحب معاك حيرجع قلبي يحبك تار نحن مش حسين